وقد بين الله تعالى ذلك في قوله افمن زين له سوء عمله فراه حسنا فان الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء احذر ولكن اذا قلق ان ما الذي يدل الانسان على كونه على صواب ام لا الجواب ان يرجع الى الكتاب السنه والى هد السلف الصالح ومنهجهم فيعرف انه على صواب او على خطا ثم قال الله تبارك وتعالى: "ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا ونكون من المؤمنين" أولا لو شرطيه وهي حرف وجود لوجود امتناع امتناع نعم ننظر لو ترى لرأيت امرا جاء محذوف تقول لو ترى اذ وقفوا على النار لرأيت امرا فضيعا عظيما جسيما فالجواب محذوف اذا قلت لو جاء زيد لجاء عمرو هنا حرف امتناع لامتناع لو قلت لما جاء زيد جاء عمرو حرف وجود لوجود ولو قلت لولا زيد لجاء عمرو امتناع لوجود اذا تقاسمت هذه الثلاث الوجود والعدم وقول لو ترى اذ وقفوا على النار الخطاب للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم او لكل من يتاتى خطابه اي لو ترى ايها الرائد إذ وقفوا على النار وقفوا عليها اي اوقفتهم الملائكه لانهم هم نفسهم لا يريدون النار لكن يوقفون عليها اضطرارا توقفهم الملائكه كما قال عز وجل يوم يدعون إلى نار جهنم دعا وقال تعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها إذ وقفوا على النار والنار هي الدار التي أعدها الله عز وجل للكافرين كما قال تعالى واتقوا النار التي أعدت للكافرين فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بيات ربنا قالوا بألسنتهم أو بقلوبهم الأصل أن القول باللسان بصوت وحرف وقولهم يا ليتنا يا هذه للتنبيه وليست حرف نداء وإنما قلنا ذلك لأن ليت حرف لا يصح أن ينادى هذا هو الأسهل والأقرب وقيل إن يا حرف نداء والمنادى نحذوف ويقدر بحسب ما يقتضيه السياق فهنا يقدر بقول يا ربنا ليتنا نرد لكن ما قلناه أولاً أصح لأنه أيسر ولا يحتاج إلى تقدير وإذا دار الكلام بين أن يكون فيه شيء مقدر أو لا فإن أخذ بالثاني لأنه الأصل لا يتنا نرد ليتر التمني والتمني يكون في المحال وفي الصعب تمني يكون في المحال وفي الصعب في المحال في قول الشاعر الا ليت الشباب يعود يوما فاخبره بما فعل المشي. هذا محال في العسير قول الا ليت ما هذا الحمام لنا الى حمامتنا ونصفه فقد. عسير وكقول الفقير ليت لي مالا فاتصدق منه هذا ليس بمحال لكنه عسير هنا يا ليتنا نرد تمني محال أو تمني عسيل تمني محال لأنه لا يمكن أن يردوا إلى الدنيا مع أنهم لو ردوا لكان الأمر خلاف ما قالوا يا ليت نرد ولا نكذب بآيات ربنا هذه داخلة في ظن التمني ونكون لنؤمنين كذلك تمنوا ثلاثة أشياء تمنوا ثلاثة أشياء الأول الرد إلى الدنيا الثاني الا يكذبوا بآيات الله الثالث أن يكونوا من المؤمنين ولهذا جاءت لا نكذب بالنصب لأن الواو هنا واو المعية فالثاني مع الأول وكذلك نكون جاءت بالنصب لأن الواو ايش واو المعية فالثاني مع الأول تمنوا هذا كله ثلاث أشياء ولكنهم كاذبون فيما قالوا لذلك قال العز وجل بل بدل هما كانوا وفون من قبل ولو ردوا لعاد لمانه عنه وانهم لكذبوا خمس دقائق قضاء نعم نزلت في أبي طالب بما أن ينهون عنه بما أنه يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ويلعون عنه أي أنه لا يؤمن إيه. هذا غلط هذا غلط عظيم لأن الآية في سياق الذم للنهي عنه النأيعن ومعلوم أن الدفاع عن النبي صلى الله عليه, عليه وسلم ليس ذم بل هو محمود، لا هذا غلط، لكن شاف الصورة تشبه حال أبي طالب، فظنها كذلك، وهذا من تحريف القرآن، والذم من صد على الأمرين، عندما قرآن سمت. ولو تراذقوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين فالبداء لهم ما كانوا يخبون من قبل. ولو هذوا لعادوا لما نوعوا عنه وإنهم لكاذبون وحقون. عبد الله الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار وما قبلها اخذنا فوائدها ولو ترى الخطاب إما للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أو لكل من يبلغه هذا الخطاب فقال يا لتنم رد ولا نكذب ربنا قلنا في قولوا ولنكذب باثر ربنا قراءه قراءه بالرفع وقراءه بالنصب فعلى قراءه النصب تكون الواو والمعية يعني انهم تمنوا ان يردوا ولا يكذبوا بايات الله وعلى قراءه الرفع تكون داخل في في قوله يا ليتنا نرد اي نقول القول والمعنى يقولون يا ليتنا نرد ولا نكذب باثر ربنا فتكون الواو عاطفه على الجمله السابقه فقالوا لا نكذب بايه ربنا والاول ابلغ وهو قراءه النص ونكون من المؤمنين عطفا عليها في هذه الايه فوائد منها شده ندم الكافرين اذا وقفوا على نار جهنم لكونهم يتمنون امرا لا يمكن ان يكون ومنها اثبات النار وهي الدار التي اعدها الله عز وجل للكافرين وقد جاء في الكتاب والسنة من أصناف العذاب فيها ما هو معلوم لكثير من الناس ومنها إثبات القول للناس بعد البعث وأن الإنسان بعد البعث يقول ويفعل كما يقول في الدنيا ويفعل ومنها إقرار هؤلاء بآية الله عز وجل لقولهم ولا نكذب بايات ربنا ومنها أيضا إقرارهم بأنهم ليسوا بمؤمنين لأنهم تمنوا ويكونوا مؤمنين ولكن هذا لا ينفع إذ قد انتهى كل شيء ومنها جواز حذف المعلوم والمعنى جوازه لغة وفي هذا يقول ابن مالك رحمه الله وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد عند من عندكما الفيه وحذف ما يعلم جائز ليس في المبتدا والخبر فقط بل في المبتدا والخبر والفعل والفاعل وفي كل, وفي كل كلام فما هو المقدر إيش إيش إيش لا لرأيت أمرا عظيما هذا الجواب ثم قال عز وجل بل بدا لهم ما كانوا أخفون من قبل بل إضراب لإبطال ما سبق من قولهم يا ليتنا نرد ولا نكذب بايه ربنا ونكون من المؤمنين اي بل لن يؤمنوا ولو ردوا بدا لهم اي ظهر لهم ما كانوا يخفون من قبل فما الذي يخفونه من قبل هل هو تصديق الرسل بما جاءوا به ولكن يجحدون او ما كانوا يخفون من قبل من الكفر الذي كانوا يكتمونه فعلى الاول يكون السياق في الكافرين وعلى الثاني يكون السياق في المنافقين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ما الذي اخفوه تصديق الرسل ولكن جحدوا والجحد هو انكار ما كان معلوما او بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل من, من الكفر حيث انهم يظهرون الايمان ويبطنون الكفر فعلى الاول تكون الايه في من في الكافرين وعلى الثاني في المنافقين فهل يمكن ان نقول ان الايه شامله للمعنيين الجواب نعم لانه لا منافات لكن يشكل على كونها في المنافقين ان السوره مكيه لان سوره الانعام مكيه نزلت في مكه جمله واحده فكيف يكون فيها اشارا للمنافقين والجواب عن هذا الاشكال ان لا اشكال لان الله سبحانه وتعالى اخبر عما يكون يوم القيامه ويوم القيامه قد حصل النفاق اليس كذلك وايضا يذكر الله المنافقين في السور المكيه تحسبا لما يقع واستعدادا لهم قال الله عز وجل في سوره العنكبوت ولا يعلمن الله الذين امنوا ولا يعلمن المنافقين وهي مكيه وعليه فلا اشكال وتكون الايه شامله للمعنيين والقران الكريم عظيم تأتي فيه الآيات والجمل والكلمات تحتمل معاني متعددة ولكن القرآن لعظمته يتسع لكل هذه المعاني ما لم يكن بعضها منافيا لبعض فإن كان بعضها منافيا لبعض طلب الترجيح قال الله عز وجل بل بدى لهم أي ظهر لهم ما كانوا فعلا من قبل ولو ردوا يعني إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه إذن قولهم حقيقة أو كذب ولهذا قال وإنهم لكاذبون ولو ردوا لعادوا لمانه عنه أي من تكذيب الرسل ومن النفاق وإنهم لكاذبون في قولهم يا ليتنا نرد ولا نكذب بايه ربنا ففي الآية الكريمة أنه تظهر الحقائق يوم القيامه وتبين واقرا قول الله عز وجل في سورة ياسين حيث قال آخر السورة قال الله عز وجل في آخر السورة عند ذكر نفس الصور يا ويلنا من بعثنا من مرقتنا فيقولون هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون او يقال لهم هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون فيتبين الامر جليا في ذلك الوقت ولكنه لا ينفع من لم يؤمن به في حياته ومن فوائد هذه الايه الكريمه تعلق علم الله بالمستحيل لقوله ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه فاذا قال قائل هذا ليس بمستحيل لأن الله قادر ان يعيدهم الى الدنيا فيقال انه مستحيل حسب وعد الله عز وجل فان الله قد قضى ان الناس لا يرجعون الى الدنيا ولهذا اذا تمنى الشهداء الشهداء الذين قضوا في سبيل الله تمنوا ان يرجعوا الى الدنيا فيقتلوا مره ثانيه كما فعل عبد الله بن حرام حين قال له الله عز وجل تمن؟ قال أتمنى أن أعود إلى الدنيا فأقتل فيك مرة أخرى قال إني قضيت أنهم إليها لا يرجعون هذا قضاء كوني قدري فيكون مستحيل حسب قدة الله أو حسب وعد الله نعم حسب وعد الله كالظلم بالنسبة لله عز وجل مستحيل حسب وعد الله عز وجل لكنه قادر على أن يظلمه هناك شيء مستحيل لذاته وشيء مستحيل لغيره إذن قوله ولو رد العدل منه عنه فيها دليل على تعلق علم الله تعالى بالمستحيل فإذا قال إنسان وهل يمكن أن يستحيل الشيء لذاته ويعلمه الله عز وجل فالجواب نعم اسمع إلى قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها وهذا مستحيل عقلا لا يمكن ومع ذلك علم الله عز وجل أنه لو كان في السماوات والآله غير سوى الله لفسدته إذن علم الله متعلق بالمستحيل ومتعلق بالممكن مثل علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم ومتعلق بالواجب مثل علم الله تبارك وتعالى بما له من الصفات الكاملة ولهذا نقول أوسع الصفات في صفات الله عز وجل هو العلم ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الكافرين لا يستنزهون من الكذب حتى في الآخر وكذلك المنافقون لأن الله تعالى كذبهم وقال لو ردوا لعادوا لمن هو عنه ومن فوائد هذه الآية الكريمة تاكيد الشيء إذا دعت الحاجة إليه إما لأهميته وإما لكون المخاطب مترددا فيه أو لغير ذلك من الأسباب المهم أن من الفصاحة والبلاغة أن يؤكد الخبر إذا دعت الحاجة إلى التأكيد التأكيد في, لا يهم في أي جملة وإنهم يكذبون فهنا مؤكد بان واللا وقالوا ان هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن مبعوثين قالوا أي المنكرون للبعث ان هي أي ما هي إلا حياتنا الدنيا يعني ما في حياة أخرى ما في إلا الحياه الدنيا ثم أكدوا هذه الجملة بقولهم وما نحن بمبعوثين وهذا إن كانوا صريح للبعث مع أن البعث قد دل عليه الكتاب والسنة والعقل والاجماع سيأتي في الفوائل وقول حياتنا الدنيا الدنيا هل هي من الدنو رتبة ومنزلة؟ أو من الدنو وقتا وزمنا أو منهما منهما جميعا فهي بالنسبة للآخرة قبل الآخرة فتكون دنيا وهي بالنسبة للمرتبة أيضا دنيا دون الآخرة كما قال عز وجل والآخرة خير وابقى ولهذا لا تجد في الدنيا سرورا دائما أبدا يعني سرورا للبدن وسرورا للقلب هذا لا تجد, لا تجد أي نعيما للبدن والقلب لا يمكن دائما فاما نعيم في البدن وهو الرفاهية التي يدعو إليها الناس الآن كثير من الناس يدعو للرفاهية أهم شيء عندهم الترفيه والرفاهية هذا نعيم إيش نعيم بدن لكنه يولد في القلب حصر عظيم وضيق صدر وإما نعيم في القلب وهذا للمؤمنين كما قال عز وجل من عمل صالح من ذكر إن او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبه ولكن مع ذلك لا بد للانسان من وجود ما يسر به وما يسؤ به فلا يمكن ان تجد في الدنيا شيئا كاملا من كل وجه ولهذا انطبق الوصف تماما عليها نسال الله ان يرزقنا واياكم الازدهاره فيها والرغبه في الاخره وما نحن بالمبعوثين اي بمخرجين من القبور وليس عندهم دليل على هذا الانكار الا مجرد الاهواء والمكابره وإلا ما المانع وقد اقام الله الدلائل العقليه والحسيه والشرعيه على وجوب البعث او على امكان البعث وأنه ليس بممتن لكن هم والعياذ بالله أنكروا هذا ومن أجل إنكارهم الله لم يعملوا للآخرة عملهم كله للدنيا نسأل الله السلام في هذه في هذه الآية الكريمة أن الكافرين ينكرون البعث لأن قوله وقالوا معطوف على ما سبق وقد صرح الله عز وجل بهذا في قوله زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى ورب لا تبعثوا ومن فوائد هذه الآية الإشارة إلى دنو حياة الدنيا وأنها ليست بتلك الحياة التي ينبغي للإنسان أن نحافظ عليها وينسى الآخرة لقوله الدنيا وقد جاء في الحديث لو ساوت الدنيا جناح بعوضة لم يسق الله منها شرب كافرا شربتنا وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله لو ساوت الدنيا جناح بعوضة لم يسقي منها الرب ذا الكفران، لكنها والله أحقر عنده من ذا الجناح القاصر الطيران. ومن فوائد هذه الكلمة أن إنكارها هؤلاء البعد إنكار مكابرة. نأخذها من أنه لو صدق ما قالوا لأصبح خلق الخلق عبثا لا فائدة منه. ومن تحيا وتموت وتتقاتل وتتناحر ثم لا يكون بعث يجاز فيه المحسن بإعسانه والمسلم بإساءته هذا غير ممكن ثم قال الله عز وجل ولو ترى اذ وقفوا على ربهم هذا موقف آخر والخطاب في قوله ترى إما للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أو لكل من يتوجه إليه الخطاب اذ وقفوا أي حين وقفوا على ربه وفي الآية التي سبقت قد يقول قائل كيف عبر عن المستقبل بالماضي إذ وقفوا ولم يقل إذ يقفوا إذ يقفون ما قال إذ يقفون فيقال الشيء المحقق يعبر عنه بالماضي لتحقق وقوعه ومنه قوله تعالى اتى أمر الله فلا تستعجلون فيكون هذا تصويرا للحال المستقبلة كأنها شيء حاضر ماض نعم إذ وقف على ربهم وهو الله عز وجل وإنما أضاف ربوبيته إليهم مع أنهم من أراضي لعباد الله إشارة إلى أنه عز وجل هو الخالق المالك المدبر لهم فكان عليهم أن يقوموا بعبادتهم فيكون ذئ إضافة ربوبية إليهم للإشارة إلى أن السلطان له عليهم عز وجل ومع ذلك لم يؤمنوا به ولا برسله ولا عملوا لهذا اليوم قال الله عز وجل الوقف على ردهم قال أليس هذا بالحق قال جملة استئنافيه لبيان ما حصل عند الوقوف أليس هذا بالحق المشر اليه البعث الذي كانوا ننكرونه وفي هذه الجملة حرف جر زائد الباء في قول بالحق زياده الحروف يقول اهل العلم في البلاغه انها تدل على التوكيد فعلى هذا يكون تكون هذه الجمله مؤكده بالباء الزائده اعرابا اليس هذا بالحق اي بالصد الثابت الذي لا مريه فيه قالوا بلا وربنا فاجابوا بالجواب ما الاقسام وكانوا بالأول يقولون يقولون لا لا لا نبعث وهنا أقسم على أن هذا البعث حق ولكن لو سألنا سائل سأل هل ينفعهم هذا القسام لا ينفعهم لأن دار آخر, آخر درج جزاء وليس الدار قالوا بلى وربنا قال طيب بلى وربنا الواو هذه حق قسم والقسم كما مر علينا كثيرا هو تاكيد الشيء بذكر معظم باداه مخصوصه وهي الواو والباء والتاء قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون يعني قال الله عز وجل لما اقروا بان هذا هو الحق تبين ان انكارهم الاول كان كفرا باقرارهم وقالوا ذوقوا العذاب الامر هنا للإهانة وليست للتكريم لانه لا احد يكرم بالعذاب لكنه للإهانة وأطلق الذوق على العذاب لتحقق وقوعه فإن ذوق الإنسان للشيء يعني أنه تيقنه تماما فلو قلت لك مثلا في جيبي لك تفاحة تصدق فإذا رأيتها ازداد يقينك فإذا أكلتها ازداد أكثر ويسمى الأول علم اليقين والثاني عين اليقين والثالث حق اليقين وقول بنا كنتم تكفرون البال السببية وما مصدرية وعليه فيقدر ما بعدها بمصدر ويكون بتقدير بكونكم تكفرون أي تكفرون باليوم الآخر وبمن أخبركم عن اليوم الآخر وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام وبمن أرسلهم اي جواب له محذوف تقديره لا رأيت أمرا عظيما وحذفه جائز ولكن هل حذفه جائز على أي مستوى الطرفين أي مستوى الطرفين أو حذفه أبلغ الجواب الثاني من أجل أن يذهب الذهن كل مذهب لأنه لو ذكر الجواب تحدد بما ذكر لكن إذا حذف صار الإنسان يتصور هذا الشيء المهذوف شيئا إيش شيئا عظيما أكثر مما يوصل فيكون حذف مثل هذا الشيء من باب البلاغة إلى أنه مطابق لمتطلحا من فوائد هذا هذه الآلة الكريمة إثبات ربوبية الله عز وجل لهؤلاء الكفار قوله على ربهم ومن فوائدها أن لله ملائكة يأتون بالناس إليه عز وجل بدل قوله إذ وقفوا ولم يقل إذ وقفوا فهم يؤتى يؤتا بهم ويقفون ومن فوائد الآية الكريمة إثبات القول لله عز وجل قال أليس هذا بالحق ومنها أن قول الله بالحرف وبالصوت الحرف لأن أليس هذا بالحق حروف وبالصوت لأنهم سمعوا وأجابوا فقالوا بلا وربنا ومنها ان هذا القسم منهم يشعر بشده الندم على انكارهم الاول فكانهم كذبوا انفسهم تكذيبا مقرونا بالقسم ولا يخفى ان مثل هذا لا يخرج الا من قلب متحسر ولكن فات الاوان ومن فوائد هذه الآية الكريمة اثبات الاسباب لقوله بما كنتم تكفرون واثبات الاسباب هو المطابق للواقع واعلم ان الناس في اثبات الاسباب انقسموا الى ثلاث اقسام الناس من الامه هذه من امه محمد عليه الصلاه والسلام انقسموا ثلاث اقسام الاول من انكر الاسباب نهائيا وقال ان الاشياء تاتي بمجرد الصدفه وبمجرد ان الله خلقها ومنهم من اثبت الاسباب على انها مؤثره بذاتها وهؤلاء هم الماديون الذين يعتقدون ان الكون يتفاعل بنفسه وان ينتسبوا للامه مثل بعض الفلاسفه او المتفلسفه الثالث من أثبت الاسباب لكن بما اودع الله فيها من القوة لا بنفسها تؤثر بما اودع الله فيما القوه لا بنفسها وهذا القول هو الوسط المتعين ولذلك نجد أن الأشياء تتغير مسبباتها بتقدير الله عز وجل فالنار التي أنقدت الإبراهيم ماذا كانت؟ كانت بردا وسلاما مع أننا لو رجعنا إلى السبب نفسه لكانت محرقة لكن هي لا تكون محرقة إلا بإرادة الله عز وجل ونجد أن الله تبارك وتعالى يحدث أشياء لا نعلم أسبابها مما يدل على أن السبب ليس هو الفاعل ولكن الفاعل هو الله ولكنه لحكمته جعل لكل شيء سبباً طيب ومن ذلك أيضاً من فوائد الآية حذف ما كان معلوماً كالآية التي قبلها نقف على هذا للأسئلة نعم الحذف غير الله عز وجل من السلك الأصبر لذا لم يكن فيه تعظيم فإذا كان الجساء ما يحلف إلا وهو عظم المخصم بي لكن تعظيماً دون تعظيم الله هل يكون كفرًا أكبر؟ نعم هل يسلقون ان اذا كان سنحلف بغير الله عز وجل معتقدا تعظيمه فهل يكفر الجواب لا لا يكفر الا اذا اعتقد ان له من التعظيم مثل تعظيم الله او اشد وكثير من الجهال قد يعتقدون ان رؤساءهم لهم من التعظيم اكثر من تعظيم الله هذا شرك اكبر اما ما دون ذلك فليس اكبرا نعم من لماذا لا يقال؟ بدلاً لهم عاقبة تسديبي، لانه يوم ولماذا لا يقال؟ نعم. لهم عاقبة تسديبي وكفر، لأنه يوم القيامة هذا. لماذا لا يقال اللي... ما الذي يخفونه؟ يخفون إما الكفر إذا كانوا من الملافقين، أو يخفون تصديق الأنبياء إذا كانوا من الكافرين. وبدل يوم هي لهم هذا. والله هذا وجل يعبر بالشيء عن بالعقوبة يعذر عن العقوبة بالفعل الذي يكون سبب لها. نعم يا سليم. هذا شيء يا شيخ. نباتها الغيموت كله عناقه ويركب كل سكسوار نبواته. هذا يدل يا شيخ على على على النوى على أربعة أماكن. إيه نعم. نعم وقد ضرب الله عالم فقال تعالى ومن آتي أنك ترعب خاشع. إذا أنزلنا عليها الماء سجد وربط إن الذي أحياها الموتى إنه على كل شيء قدير. الله يليك. بعد يعبد الله سبحانه وتعالى ما إذا حلفوا بالمصحف الله ما, ولا... ما سمعنا بهذا إلا هذه الليلة. إن هذا عندنا إذا حلفوا بالمصحف صلقو. أما إذا الله قالوا هذا من جهلهم لأن تعظيم الحلف بالمصحف من تعظيم الله عز وجل إذ أمنى المصحف كلام الله تعالى لكن هذا من الجهل كما إن بعضهم يحلف بالله ولا يبالي لكن لو تقول يحلف بالنبي ما يحلف لو هو صادر. نعم يحيان بعض المسلمين إذا خوزوا من عذاب القبر ومن العذاب عموما يقولون هل رأيت القبر وهل رأيت عذابك ولا إيه مكذبون لأن الذي لا يؤمن إلا بما يحسه لم يؤمن بالغيب فهو كافر لكن ينكر عذاب القبر على نوعه قد ينكر عذاب القبر على البدن هذا لا, لا يكفر لأن بعض العلماء قال به من علماء الملة على البدن يعني وقد ينكر أصلا يقول لا على البدن ولا على الروح فهذا كافر لماذا؟ لأنه مكذب. لما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم وتلقته الأمة كلهم بالقبول كل مصل يقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر والقرآن الكريم قد أشار إلى هذا في عدة آيات نعم بسم الله إن شيخ بعض الناس الإصار عندما يكون صحاهم يقولهم بالله يقول بأن الله قدر علي أن أكون هكذا لماذا يرد على هذا؟ هذا احتجاج بالقدر والعاصي ليس لا له لا حجه في قدر لأن كل هذا رجل بكل سهولة هل تعلم أن الله قدر عليك هذا الشيء إلا إذا فعلت سيقول سيقول لا سيقول لماذا تعمل لماذا لم تقدر أن الله قدر لك الخير وتعمل بالخير هذا يعني جواب سهل جدا بقطع النظر أن نقول الآن لو, لو سمعت عن بلد فيه تجارة وآمن ومطمئن وبلد آخر بالعكس إلى أيهما تذهب فقال أذهب إلى الأول هذا مثل عمل الدنيا مثل عمل آخر فيكم الله شيء لولا البعد بوصلة أحمية الحياة صحيح لا ممكن أن تعني على هذا لو لولا لولا لين البعد نبع يعني بوصلة أحمية الحياة ليش بوصلة بوصلة بطلت نعم صحيح لولا البحث لبطلت تظهر هذه لان لأن الحياة في الواقع ما هي حياة كاملة ما لها أهمية أن الإنسان يعمر ما يعمر ثم يفنى إلى إلى غير شيء مش الفائدة حقيقي الإنسان يمكن البحث معناه أنه أنكر أن يكون في الدنيا فائدة أفضى أن الرجل فعل كل شيء وصار عنده انتاجات وعنده يعني اختراعات وماذا ينتفع؟ ما ينتفع اذا لم يكن له اخره جاز عليه نعم اذا قال لا ينتفع تدر عليه الاموال يجي الأموال الاموال ما مآلها؟ ما مالها بيترحل الان اشد عموم الانتفاع هو الاكل والشرب وين نروح لا لا وين نروح الاكل والشرب <تصفيق> في البطن يخرج الى الاماكن القدره هذه الماء. إذا لم يكن من الدنيا. ولهذا يعتبر إن كان البعث بقبل النظر عن كونه كفراً وضلالاً يعتبر سفهاً. يقرأ. رب العالمين من الشيطان الرجيم قد خسر الذين كذبوا بنقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا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 افلا تعقلون قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون وان كان كبر عليك ولقد كذبت رسول من قبلك فصبروا على ما كذبوا وَأُوذُوا وأذو حتى نَصْرُنَا نخونا حتى أتاهم نخونا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن مُر عليك إعراض فان استطعت ان تاتى تغيغا في الارض او سلما في السماء فتاتيهم بايه ولو شاء الله على الهدى ألا تكونن من الجاهلين؟ يعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. الجملة هذه مؤكده بقد والحروف المؤكدة كثيرة، منها ما يسبق ومنها ما يتأخر. فاللام في قولك إن زيد اللقاء هذه مؤكدة، لكنها متأخرة، وقد ذكرها علماء أهل البلاغة. حينما تكلموا على الخبر وأقسامه وأنه ابتدائي وطلبي وإنكاري تكلموا على حروف التوكيد فمن أراد استيعابها فليرجع إليها هذه آهة مؤكدة بمؤكد واحد وهي قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله خسروا إيش أطلق الله عز وجل الخسار ما قال خسروا أنفسهم ولا أهليهم ولا شيئا فيكون ذلك خسرانا مطلقا وصدق الله عز وجل فما اخسر الذين كذبوا بلقاء الله لان هؤلاء لن يعملوا للقاء الله ويكون وجودهم في الدنيا خسرانا لا فائده منه بل فيه مضره لان وجود الانسان في الدنيا مع كفره بالله عز وجل شر من كونه لم يوجد اصلا وشر من وجود البهائم لان البهاء ينتوج في الدنيا ثم تفنى ثم تبث يوم القيامه ولا حساب عليه وهذا عليه حساب ولهذا تمنى بعض الصحابه رضي الله عنهم ومنهم عمر بن الخطاب انه شجره تعضد اي تقطع وقال وجدت ان اخرج منها اي من الدنيا كفافا لا علي ولا لي هذا وهو عمر رضي الله عنه فما بالك بمن دونه فكل من لم يعمر أوقاته بطاعة الله عز وجل وأسأل الله يا جل منهم فإنه خسران فاته الرب وقالوا كذبوا بلقاء الله أي باللقاء معهم والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقين بد أن هذا الذي أمر ونهاك وأرسل إليك الرسل وأعطاك العقل لا بد أن تلاقيه فيحاسبك، والمراد أنهم كذبوا بالبعث الذي يكون فيه لقاء الله، حتى إذا جاءتهم الساعة بعث، حتى إذا جاءتهم حتى هذه ابتدائية تفيد فصل ما بعدها عن قبلها، إذا جاءتهم الساعة وهي ساعة القيامة، فابتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، وقد يراد بالساعة ساعة فراغهم للدنيا. لأن من مات فقد قامت قيامته انتقل من دار العمل, العمل إلى دار الجزاء وقول بغته أي من غير احتساب لها والساعة الكبرى تكون بغته تأتي الناس والإنسان قد جهز حوض إبله ليسقيها فلا يتمكن وقد رفع اللقمة إلى فمه فلا يتمكن والرجلان قد نشر الثوب بينهما ليبيعه احدهم على الاخر فلا يتمكن من ازمام العقل تاتي بغته قالوا جواب اذا قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها يا هنا لا يمكن ان نجعلها للنداء لماذا لان الحسره لا تنادى والحسره هو الندم والتحسر على الشيء الذي فات وعليه تكون يا للتنبيه كانهم قالوا ما اعظم حسرتنا وقيل إن يا للنداء وأن الحسرة تخيل كأنها شيء عاقل يتوجه إليه النداء وعلى هذا القول يكون المعنى يا حسرتنا حضوري يا حسرتنا أحضوري فهذا أوانك والمعنى لا يختلف بين هذا وهذا غير ما التقدير وعلم التقدير والحسره هي الندم والتحسر على شيء فائت على ما فرطنا فيها التفريط والتقصير وفيها الضمير يعود على الساعة أي فرطنا في الاستعداد لها لأنهم أضعوا أعمارهم بما لا فائدة فيه بل بما فيه مضر احيانا قال وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم يعني يوم القيامة يحملون أوزارهم على ظهورهم اي جزاء اعمالهم على ظهورهم والله تعالى يعبر دائما عن الجزاء بالعمل اتدرون لماذا لفائدتين الفائده الاولى ان يصلح الانسان عمله والفائده الثانيه ان يعلم ان الجزاء من جنس العمل لان الجزاء على العمل دائر بين امرين لا ثالث لهما الاول الفضل والثاني العدل ولا ظلم, لا ظلم فإن كان حس العمل حسنات فبالفضل وإن كان سجئات فبالعدل وربما يكون بالفضل حيث يعفو الله عن عز وجل يحملون أوزارهم على ظهورهم أي جزاء الأعمال على ظهورهم حملا حقيقيا هذا هو الواجب أن نحمل الآيات على ظاهرها ولا يقول قائل كيف تحمل يحمل جزع على الظهر قلنا يوم قيامته لا يقاس بايام الدنيا لان الحال تختلف اختلافا عظيما فمن من الجائز الممكن ان الله تعالى يخلق هذه هذه الجزاءات حتى تكون اجساما تحمل على حمله ومانه وقد قال الله تعالى ولا تحملنا اسقامهم كمل واسقالهم مع اسقالهم ولا يجوز ابدا أن نقيس أحوال الآخرة بأحوال الدنيا لأنك إذا قرأت القرآن وعلمت ما في السنة من أحوال يوم القيامة تجسم أنه ليس هناك اتفاق ولا يمكن أن يقاس بعضها على بعض فالله عز وجل ألا ساء ما يزرون ساء بمعنى بئسة وألا اداه استفتاح وتنبيه وربما نقول في هذا الموضع زيادة أخرى وهي التحذير من الأعمال السيئة وقوله ألا ساء ما يزيرون ما إن جعلتها اسما موصولا احتجت إلى العائد وإن جعلتها مصدريه لم تحتج إلى عائد فما هو التقدير إذا جعلناها اسما موصولا التقدير ألا ساء ما يزيرونه أما إذا جعلناها مصدريه فلا تحتاج إلى ضمير ولكن تحتاج إلى سبك بمعنى إلى تحويل الفعل مصدرا وعليه يكون التقدير ألا ساء وزرهم ولكن المعنى لا يختلف المعنى لا يختلف وهو أن الله تعالى ذم هذا الذي يحملونه على ظهورهم من الأوزار في هذا الحديث في هذه الايه فوائد أولا بيان خسران الكافرين المكذبين بالبعث وأنهم مهما ظنوا أنهم رابحون فهم خاسرون ولكن متى يعلمون أنهم خاسرون إذا جاء الأجل أما الآن فهم في سكرة لا يدرون ولهذا لو انتصروا اقتصاديا أو عسكريا أو فكريا لظنوا أنهم رابحون ولكنهم خاسرون ومن فوائد الآية وجوب الإيمان بلقاء الله بدليل ثبوت الخسران لمن كذب به ومعلوم أنه لا يحل للانسان أن يوقع نفسه في الخسران وهل من لقاء الله عز وجل النظر إليه استدل بعض العلماء رحمه الله على النظر إلى الله عز وجل بهذه الآية وبقوله ملاقيه وقالوا ان اللقاء لا يكون إلا مواجهة لا يكون إلا مواجهة وعلى هذا فيكون في الآية دليل على ثبوت إيش؟ رؤية الله عز وجل وثبوت رؤية الله ثابت بالنص والإجماع أيها الإخوة لم يتم الشرح في هذا الشريط ويمكن إتمامه في الشريط اللي...